غلبون فلما جاءهم موسى بأياتنا بينا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فيه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 لكن القرون الأولى بصحير للناس وهدى رحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب